بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في موقع راية السلف بالسودان ان يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان النصح الثمين لطلاب العلم المبتدئين نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالكم شيخنا ان شاء الله طيبين طاهيك يا ولد برنامج يا أخي مالا يجبس عندي سؤالية لو تسمحوا طبال ممكن أن أسجل مع سمانة إن شاء الله والله يبارك مسيح الله الثالث الأول نقول بالنسبة لطالب العلم المبتدئ هل يسقط عنه واجب الدعوة مطلقا حتى يتمكن في العلم ويستطيع أن يكون قادر على التبليغ أم أن الدعوة تجب عليه في حدود معينة لا ربما الرحيم أما ذات طالب العلم طبلا أن يكون دائما يجب أن يكون طالب, طالب علمي لان الدعوه لا لا بده ان تكون على بصيره البصيره بعد حل الله وتوفيق لا تتم لله عن طريق العلم الشرعي وبالتالي شغل الشيء لا يعطي لله اصره الله بهذا الطريق يعني التبليغ الدعوي او القيام بواجب الدعوه ونحن في بدايات الطريق يا جماعه بالتبليغ من بعض الوجوه طاولاء الله لو هذه البدع يبلغون قبل ان يحمل الاداه العلميه هذا ضلال وانحراف فبالتالي ممكن الاجابه على هذا السؤال بهذا التفصيل او بهذه النقاط النقطه الاولى طلب العلم على العلم على درجات طلب العلم له درجات مبتدئ اش لا شهر او مبتدئ هذا غادي يكون كذا طاوله ليس ال... عندهم الا ان يتعلموا ان يتنقوا ان يتفصلوا لا يشملوا بغير ذلك تعني التعصيل العلمي وبأخذه عن أهله الرسخين وبأشروط المعتبرة في تلقي العقوم الشرائية النوع الثاني طلاب علمين توسطوا وهم الطلاب المتوسطون ليسوا بمبتدئة إنما ابتدئوا ثم توسطوا وصاروا في الطريق إلى الرسوخ العلمي لكنهم متوسطون نوع الثاني الطلاب تمكنوا ورسخوا فكل له أحكامهم متعلقة في المبتدئ قوموا مستدير نعم الى الى علينا في ابتدائه شيء من الاشياء من الغلوب الشاوي او في وسط مع الرجال وفيه جال لا عرج ان ينبهها فنيجهل لا علم هو هذا ليس على سبيل التصدر على وقوف المسجد يعني ينصب نفسه هدايا لا في حدود هي الضيقه ينبهها مبتدئ مثله او عاميا أما أن يرصب نفسه ليتكمن في البنى فهذا باب ضياع وليس من باب التعصيل العلم وأما المتوسط الذي تمتكن ورسخ وحازم للموتون أشياء الكثير فهذا بحسبه أيضا إذا كان قادرا على تبليغ في وسطه ووسطه يصبح بذلك وما تترطى النصافذ عليه في بائياته ومجتمعه لا عرض أن يبلغ ما يعرف في حدود معرفته ويتكلم بما يعلم وما ذكر ذلك الشيخ رضيح حفظه ما ذكر أنه في بيهات الجهل التي عم فيها ما يخالف الحق من مظاهر الجهل كالشرك والبدع فإنه لا حرجها ومن ثلاث الوصول العامة من التوحيد المحدد من, من الشرك وإذا أصيل فيما يعلم لا حرجها أن يبين في حدود معرفته وإلبيه وكذلك القسم الثالث وهما المنتهون أولا المتقدمون الراسخون أولا له مقام علمي ارقى درجه وارفع مكانا من السابقين عنيه المبتدئ والمتوسط انا لا احرج ان يقوم بامر الدعوه الله عز وجل في بيتي ووسطي كلهم بحسب طريقتي وشيئي ووفاقاتي ودرجتي ومكانتي العلميه هكذا تنتشر الدعوه الله عز وجل وعلى الجميع أي على جميع هذه الاصناف على جميع هذه الاصناف ان يسعى الى نشر كلام العلماء في مجتمعاتهم وان يسعى الى ربط الامه بالمجتمعات الاسلاميه وخرياب علماء الدعوه السلفيه رباني لان وظيفه العلم وظيفه ربط واصفه ربط ونوصل للواصفه الشرعيه ان نربط الامه بعلماءها فاعوذ بالله واجبهم الأساس أن يربطوا الأمة بالعلماء الربانيين وأن يبلغوا في حدود ما يعرفوا وأن يشهروا في المجتمع كلام العلماء في الأسرطاء في الكتابات في الوسائل وما شاء ذلك هكذا تثل الدعوة يواء عز وجل بصورة علمية بصورة متأمية بعيدة عن العجلة بعيدة عن التصدر بعيدة عن البدع على البضائع والتعلق والتصرف المذموم شرع البارك الله طيبا كلهم بحسبه كلهم بحسبه حيث درجته من حيث مكارته العلميه نعم جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيكنا لا زال الثاني شيخنا لا زال يعني بعض الاخوه من طلبه العلم المبتدئين يعني يكتبون في موقع الفيسبوك ربما يعني يؤسسون صفحات او يكتبون مقالات في الرد على الصوفيه وبعض الضروريه وبعضهم قد يدخل في نقاشات مع بعض الحزبين الله يعطيكم بحياه هذا الامر يعني جزاكم الله خير انصح اولاء جميعا وجميع المسلمين في في, في لقاق انصحوا وفي هذه القضيه في ضوء هذه النقاط النقطه الاولى وعلى الناس ان يلتزوا على هذه المواقع المنتشره في الشبكه الالكترونيه في الفيسبوك والواطساب طيبه وغيرها من المواقع الحديثه التي انتشرت في اليتي التي ظهر فيما لاذ مجالا للنقاش والكلام ظهر خطرها وظلالها وشاد فسادها للامه الاسلاميه فليس البيع صالحه لنشر الحق لان الحق عزيز ولو ما كان رخيعه وهو طاهيه مرصوعه خفاقه ناصعه بيضاء نقيه اتخانوا في مثل هذه المحافظة قد يلوثها وقد يطمس معلوم معالمها ويطمس صورتها الواجبة أن تكون بيضاء نقية صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرضته معنا مثل البيضاء وعنا مثل بيضاء نقية هذه المواقع تسوي هذه الصورة وتدلس هذه الصورة وينبغي للإسلام أن يكون عزيزا أن يكون جليلا مرفوع القدر والنهامة فيحشره في, في مثل هذه المواقع يشويهه كما صور عن البدع دين الله عز وجل في صورة الإرهاب وفي صورة الضلال والفتن والقتل والهدك والناكل العراب وبالتالي علينا أن نبتل من هذه المواقع وابين العلماء حفظهم الله فيانا شافيا ما يتعلق في مثل هذه المواقع وحضروا منها ونصحوا منها حتى الواتساب ظهر خلل واشينا ان نعلم كما هو قد ظهر في في الفتره المؤخره والمتاخره حاليا لانه قد ظهر ان الذي يملك او الذي يديره فيسبوك رجلون ماسون يهودي صهيوني ولا ياذته بالله وهذه الجهات التي يديرها هؤلاء الماسون اشترط وتملكت برامج الواتساب بارك لطيف فهذا اذن بينه لا واضحه ان هذه المواقع لها اهداف استخباراتيه واهداف دماريه تدمير المجتمع وتسعى الى بذر الفتنه ونشر الشك في بنوه المجتمع الاسلامي وخاصه في اوساط الشباب وفي انصاق الشباب كما حصل من فساد ونشر حتى في السودان من خلال الواتساب اللي هو اقوى دليل على فساد هذه الوعره وما شابه من الشرق وبالتالي هي ليش تبيع صالحا للدخول صلا على المشاركه صلا عن الدعوه الى الله عز وجل من خلالها هذه النقطه الاولى واضح؟ وامن الدنيا النقطه الثانيه على المبتدئين ان يعرفوا قدر انفسهم كما ذكرنا في الكلام السابق أن يربوا انفسهم على العلم العلم لا بلاغ الا بعد علم لا تبلغ الدعوه الا بعد علم وبصيره واجازه وتمكن والحمد لله الاخوه بمجلس السلف قاموا بجمع مقاطع اللي هي طيبه لعلماء الدعوه السلفيه وطلابها تتكلم هذه المقاطع على قضيه مهمه عن من يؤخذ العلم ومن هو العالم ومن هو الذي يتكلم ومن هو الذي يتحدث بالعلم وبالتالي المبتدي هذا ليش هذي مجالي فضل ان يغسل نفسه في مجال الخصومات والمناظرات فهذه تصرف على الحق وربما تخرج عن دائره الاستقامه وعن دائره الدعوه السلفيه سواء كان مناظره في اطره الصوفيه او في غيرها اذا كانت المواقع السلفيه المواقع اجازها العلماء ولغو بار فيها نحرج ان ننشر من خلالها كلام العلماء ما نتبنى نحن المجادله او نتبنى مقام التوجيه فهذا بارك الله فيه يفسد الشباب ويفسد التصورات ويفسد قلوب طلاب العلم وعلى هذا ننتبه ايضا وننبه على ما يسمى بالمنتديات وبمواقع المنتديات والمنابر التي قد تكون حتى في بعض المواقع السلفية يتكلم فيها المفتدية والشباب والمجائل ومن اغرب ما فيها انك تجد في بعض هذه المنتديات وفي بعض هذه المواقع ان يطرح شاب سؤالا او ان تطرح شابه ايضا سؤالا تقول ما ما لماذا ما هو حكم نسب الفولانيه افيدوني فياتي الجواب من كل جهه ومن يعلم ومن من لا يعلم ويحصل جدال ويحصل مناظرات ويكتب فولان مما لا يعرف بالعلم ولذلك هذه المنتديات قد ريا نحضر منها وبالتالي صرفنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة شعرنا أو لم نشعر الشباب والشابات على علمائنا السلفين وأدخلنا في نطق العلم من ليس من أهله وترى أسائر وجبه وتكمن في العلم من لا ينبغي عليه أن يتكمن ينبغي عليه أن يسكت وأن يصمت في هذا المجال العظيم إن الكلام على الله بلا علم جعل الله من أعظم الذنوب والعياذة بالله وجعله أخطر من الشرك بالله ولئن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن واليثم والبغيه كبائر الحال وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولي هذا الذنب خطير وبالتالي هذه المنتديات حينما فتحت فتحت ابوابها حتى في دوائر الدعوه السلفيه وفي دوائر السلفيين حصل فيها فساد عظيم ودخل فيها والله يحشين على علم بل كانت سببا لان دخل في اهل البيت البدع والضلال من احزاب الضلال واحزاب البدع من الخوارج وغيرهم ومن الحداديه واغناض المبتدعه بكل اشكالهم والوانهم وتراصوا ومالوا بالشباب يمينا وشمالا وجاءوا بفتاوى غريبه والصوابجين توع تو بيت من اخريج 300 طالب من باب الشباب انا اعلمه فيما ما كريما لا يدخلوا الا علم ثم دارت الدوائر ودخل في العلم كله من هب ودب يا رب بالله فلذلك الواجب على شباب الامه وعلى طلاب العلم المبتدئين ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وان يعرفوا قدر انفسهم وان يعطوا القنس لباريها وان يوقوا الرايه لأهلها وهم العلماء الراسخون وطلابهم الراسخون هؤلاء هم الذين يحملون الرايه واما المبتدئون فانهم يسيرون في هذه المرحله في ظلال هذه الرايه العظيمه ثم اذا رسخوا وتجاوزوا الحدود العلميه بمعنى الحدود عن الدرجات العلميه ورسخوا فيها وتدرجوا فيها بعد ذلك يستعينوا بالله ليحملوا رايا التي تليق بمقامهم في هذه الحاله اما ان يثنوا انفسهم في ميدان هذه المناظرات وفي ميدان هذه الخصومات فهذا طريق الفشال وطريق اضاءه على العلم وطريق اضاءه للشريعه الاسلاميه وتبيين المعالم الشرعيه وتبيين المعالم هذه الرائعه وننبه ايضا بان المناظرات والخصومات وان يقوم شخص بمناظره المخالف او بخصومه للمخالف وان يجادل هو ان يتبع اقواله وما ادع بشه دليل على الالف ووشه المناظره عند السلف وفي ميزان عن علم الشرع النافي وفي ميزان السلفية وعلم أسناع السلفين وفي ميزان علماء السلفين ليس كل من ناظر وليس كل من خاصا هو من العلماء أو هو من طلاب العلم وهذا مما ابتلت به الشاعة الدعوية في السودان خاصة وفي غيرها يأتي شخص لا يعرف له عالم درس عليه ولا تعرف له إجازة علمية من العلماء ولا يعرف بالتلقي عن علماء راسقين أو طلاب الراسقين فيناظر ويخاصم المخالفين من صوفي وغيره هذا للأسف في أوساط بعض الشباب أنه في أوساط بعض الناشئة في السودان خاصة ينصب عالم وينصب طالب علم ثم يوصل عنه أن نقطب عنه العلم هذا لا يخبر عنه العلم كونه خاصم أو ناظر صوفيا أو غيره من المخالفين الحق لا يعني أنه عالم ولا يعني أنه طالب علم راسخ يوقد عنه العلم يوقدوا العلم عن أهله الراسخين ولذلك على الشباب أن ينتبهوا وأن يعرفوا قدر نفسهم وأن يربطوا أنفسهم بعلماء الدعوة السلفية يأخذوا عنهم العلم بالتلقي والتدرد ويستقوا الله عز وجل في أنفسهم لأن الدخول في مدن هذه المناظرات في مدن هذه المخاصمات في مدن هذه الردود قبل العوان أفسدوا المسلك العينه الذي يمر علينا على السوق وجميعا ويدخل هؤلاء الشباب الى دوائر تبعدهم عن العلم وعن السلفيه وربما تخرجهم عن دائره الاستقامه والواقع شاهد على ذلك كم من الشباب دخل في طريق العلم وشبك هذه المسالك التي ليست بسليمه فخرج عن دائره الحق وصار من العوام ضر الضبائر دخلوا في دائرة الفصاق والعياذة من الله فعلينا الله في أنفسنا وفي علمنا وأن نسير في ركاب العلم السنفي في ركاب علمائنا السنفي هكذا يحصل النبود وهكذا يحصل الرسوق فيه من الله نقل سنية ونسلك المساك العلمي المعروف الرباني ذلك نسير إن شاء الله تعالى لعلم الراسقين نعم جزاكم الله خير شيخ على هذه النصايح النقيسة Po shikoj, ka mbaruar Allahu